السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذي اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله اليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك اليك تبارك وتعاليت استغفرك واتوب اليك يا رب جئتك نادمه أبكي على ما قدمته يداي لا اتبا اخشى من العرض الرهيب اخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي واخشى منك اذ القاك في يوم 26 12 2004 تحديدا الساعه 6 الصبح تقريبا فجاه كائن من الكائنات الوديعه جدا المطاعه جدا المسخره جدا ينقلب ينقلب كائن ثاني ينقلب وحش هائج بحر البحر المحيط اندونيسيا ينقلب وحش هائج ويتحول إلى زلزال ارتفاع الموجه في 30 متر يعني ارتفاع برجين فوق بعض بارض البحر تخيل لو انت واقف على شط ادبرج برجين بارتفاع برجين وبعرض البحر ابواق هجم عليك بسرعتها شكلها ايه في خلال ثواني 320000 بني آدم كانوا قبل ربنا سبحانه وتعالى كانوا ذهبوا الى عالم البرزخ الى الله سبحانه وتعالى 320 الف من بني باتوا في دقائق وكانت المفاجاه رغم ان 320 الف واحد منهم كان في ناس ولعوا بالله في حالات ذنف هذه الاماكن اللي انتشرت بهذه الجرائم منهم ناس كانت بتشرب خمر منهم ناس كان السهرانه على البلاج إلى الصباح فتيات وشباب منهم ومنهم ومنهم منهم اللي بات على قبائر ونام وهو لا يدري ما سيحدث له 320 الف باره ادم ماتوا في دقائق وكانت المفاجاه المفاجاه المبهته او المفاجاه مدينه باندا مدينة من المدن الكبيره المشهوره هناك بتصورها الطائرات الطياره مصورها من فوق المدينه كلها طحنت اتعجنت اختفت ما عادش في ملامح للبيوت الا مبنى واحد المسجد اللي في وسط هذه المدينة مبنى وحيد وبعض الناس لما شافت هذا المنظر وتصور قالوا لا يمكن المعمار الهندسي يمكن المتانه الهندسيه يمكن في اي حاجه في مدينة ثانيه جنبها اكتشفوا مسجد على بعد 20 متر من البحر 20 متر من المواجهه المباشره للزفال البحري 20 متر ومسجد مبني من الخشب كل المدينة طحنت مع هذا المسجد سبحان الملك احلى السفن الامواج شريتها حوالي نص كيلو او كيلو متر جوه المدينة كل المدينه اطحنت اختفت الزلزال جرفها اصلا جرفها بكل من فيها من الجثث واذا بالسفينه بترثف مكان كل الكلام ده بيتصور متصور صوت وصوره بيتصور واذا بالسفينه امام جامع في هذه المدينة هو المبنى الوحيد اللي نجا في هذه المدينه جامع اخر سبحان الملك جامع اخر في هذه المضر اللي واجهت الزلزال مباشره جامع اخر الموجه جت دمرت كل ما في المدينة ما عدا هو لدرجه ان بعض الناس قالوا الموج شقت عند الجامع ثم التقمت مره اخرى حتى تحصد كل ما حول هذا الجامع انا عايز اقول يا جماعه انا عايز اقول انا نفسي اعرف بعد كل الايات اللي ربنا بيوريها لنا دي سواء ايات الزلزال او ايات حفظ بيوت الله سبحانه وتعالى بعد كل الاياد دي انا نفسي اعرف مين اللي بيجي له او قلب ياسر ربنا بعد كل الاياد ديت مين اللي بيجي جرء ينتهك حدود الله بعد كل الاياد ديت في ناس على رزقها بعد كل الاياد الليسه العلمانين ضالين قاعدين يحاربوا منهج ربنا سبحانه وتعالى ويختاروا مناهج غير منهج ربنا يا جماعه في ناس فينا خايفه من انفلونزا الخنافس اكتر ما خايفه من الملك اللي خلقها سبحانه وتعالى انا عندي سؤال لكل واحد مننا تخيل لو الوقت حشدوا الناس في استاد القاهره وقالوا لك تعال انت هتكلم الناس الغفله دهي كلها خطبه عشان تفوقها وتقلبها هتقول ايه موقف صعب جدا طب تخيل لو قفلوا كل القنوات وكل الفضائيات. وكل الإزاعات مع على قناه واحده بس وكل الشعب قاعد يتفرج عليها ومستنيناك انت هتيجي أمام هذا الشعب كله هتلقي بيان هتفوق الناس كلها تقدر طب تخيل بقى لو هتلقي بيان على سكان الكره الارضيه كلهم انس وجن حكام وحكام ومحكومين اغنياء وفقراء ستات ورجاله واطفال علماء واميين تقدر موقف رهيب هو ده يا جماعه موضوع سوره الليله هو ده موضوع سوره الرحمن لما الارض تمرضت على ربنا لما الانس والجن تمرضوا على ربنا لما كل حارب الاسلام لما كل حارب الدين لما الارض فجرت لما المعاصي انتشرت لما حصل الموقف اللي احنا فيه الوقت ده بس من 1400 سنه نزل بيان من السماء نزل بيان وهو سوره الرحمن فباى الاء ربكما تكذبان خطاب من الله للانس والجن خطاب اوله كلمه مبهره مبهته الرحمن الرحمن يعني ايه زي ما نكون واقفين في دوان رئيس الجمهورية ديوان رئاسة الجمهورية وفجأة واحد جه وقال رئيس الجمهورية كل الناس منتبه ايه رئيس الجمهورية ماله لابد ان في حاجه خطوره جايه دي مقدمه سوره الحاقه الحاقه يعني ايه اذكروا الحاقه الحقهم يا تلحقوا ما تلحقوش في قضية في حاجة عايزه نفتكرها يا جماعه سوره الرحمن بتقول لك افتكر افتكر اللي ربنا عمله لك افتكر اللي ربنا عمله لك سوره الرحمن يا جماعه لاول مره بنكتشف لو واحد مننا دلوقتي الوقت احنا عرفنا خلاص لو واحد مننا الكرة الارضيه كلها سكانها كلهم فوق قدامهم رجاله وستات واطفال واغنياء وفقراء واميين وعلماء وحكام كمين ووزره وغفره لو كل الكره الارضيه وكرى ومدن كلها وقفت قدامك دلوقتي هتكلمهم في ايه هتكلمهم في اللي ربنا اتكلمهم في سوره الرحمن البيان الكوني ده هو البيان في ال... سوره الرحمن كلمه شقت سبع سماوات كل لي كنت جنت ليها معنى الانسان ما حدا احنا اللي قلوبنا ما زلزلتش ليها كلمه في الاول بتخطف القلوب يا جماعه نار الرحمن الرحمن على وزن فعلان زي غضبان غضبان يعني غضب غضب ما فيش حد هيقدر يوقفه الرحمن يعني رحمته هتعلو فوق اي كرب كام مكروه احاطت بيه اسطب الكرب ونفذت ف... ونفذ فرج ربنا ليه وفرج الرحمن ليه كم مريض احاطت باسباب المرض في كل مستشفى ومستشفيات الدنيا ونفذت رحمه ربنا ليه وشفاء كم فقير احاطت باسباب الفقر وربنا اغناها كم واحده خلاص كانت قربت من ال40 عدت قربت منها خلاص مش هتتجوز خلاص اتشعم رب زوج ورحمه ربنا نفذت ليها ورزقها بزوج احسن اللي كانت هتتجوزه وهي عندها 20 سنه كام يا جماعه كام لو كم انسان زي سلمان الفارسي خلاص اسباب الكفر محطه بيه ورحمة ربنا نفذت ليه من وسط الشرك بتاع العرب ووسط التفسيس بتاع النصارى ووسط الكفر بتاع اليهود ووسط عباده النار بتاعه المجوس رحمة ربنا نفذت ليه الرحمن اللي رحمته بتنفس في أي كرب الرحمن الرحمن دي كلمه آية ده ايه الايه دي المفروض يعني حاجه عجيبه تغير حياتك تقلبك تركعك تسجدك توصل قلبك بالله الكلمه دي توصل قلبك ايوه عشان كلمه الرحمن في الحديث القدس مشتقة من ايه من الرحيم اشمعنا الرحيم الرحمن بيحط من الجنين من كل ناحيه رحمه شامله وفي حبل السره نازل لجوه الجنين بيعمل له كل الخدمات الطبيه والصحيه والتغذيه رحمه نفذه شوفوا منظر الرحمه الرحمنه من هي رحمه ربنا بيك احتي رحمه ربنا بيكي كلمه الرحمن المفروض تغير حياتنا اول ايه الرحمن يعني ايه يعني الرحمن عمل لكم ايه وهو ده اول موضوع في الصوره اول موضوع افتكروا رحمات من الرحمن ازرق الصوره مرتين ذكر الذل والإكرام. والاكرام افتكروا اكرامه وافتكروا جلاله ده الثلث الاولاني افتكروا اكرام الرحمن افتكروا عمل لكم ايه افتكروا ان الشيطان عايز ينسيكم اياه ولا تجدوا اكثرهم شاكرين انا توههم انا توههم يا رب لغايه ما حدش منهم بيفتكر انت عملت له ايه لان لو حد منهم حس انت عملت ايه حياته هتتقلب حياته هتتغير هيف... هيكتشف اخيرا مصدر كل سعاده في حياته ايه اول جزء في الصوره افتكروا الرحمن عمل لكم ايه الرحمن عمل ايه سر رحمات بقى ثمان ابواب من فيضات الرحمة وسيول الرحمة فجاه جت على القلوب تجرف اي عناد واي غرور فيها احنا قلنا في اول السلسله ان كل صوره من صور الجزء ال27 من اول قفل لغايه القفل قبل الجزء بصفحتين يعني لغايه صوره الحديد بتعالج مانع من موانع الهدايه صوره الرحمن بتعالج منع الغرور بالنعم اه ربنا اداني واداني خلاص بقى نسيت لا فوق ده انت ممكن تتحرق من النعم دي كلها من اولها لاخرها في الدنيا والاخره لو اخترت بهذه النعم زي ما هنشوف دلوقتي يبقى اول حاجه افتكر ربنا رحمن قد ايه افتكر عمل ايه افتكري كرمك قد ايه الرحمن اول رحمه من رحماته علم القران ليه يا ربي اول حاجه علم القران قبل خلق الإنسان اه لان الانسان من غير قران موش انسان اصلا خلق الانسان قبلها علمها القران وبعدها علمه البيان من غير اللي قبله واللي بعده كان زي الحيوانات بالظبط مفيش اي فرق بينه وبين من الحيوانات علم القرآن في الاول ايوه احد الناس في يعني مدينه من المدن المشهوره بالسياح قعد مع بعض السائحين الالمان واحد يكلمه في الإسلام وكانوا سايحين ولابسين لبس بقى المصايف بتاعتهم فواحده قالت له انا انا انا ممكن ادخل في الإسلام بس انا لا يمكن اسيب الخمرة قال لا طيب وايه كمان يعني قالت له ولا يمكن اسيب يعني لبس البحر اللي هو بيسموه المايوه الكلام ده ما اقدرش اسيبه ابدا قال لا طيب بس خدي بالك ان كده مش هتجيبي 10 من عشرة انت كده هجيبي مثلا 6 من عشرة ولكن احسن من 0 من عشرة هذه الفتاه الآن الآن محجبه ولها جهد بين ربنا بنت كانت قاعده جنبها قالت يعني انا مشغلها قران بصوت الشيخ ماهر المعيقلي امام الحرم شغلها قران بصوته قعدت تبكي لمده ساعه كامله وهي مش عارفه ده ايه بتقول هو ده من كتر تاثرها مش فاهمه كلام القران ده المانيه المانيه المانيه يعني يعني المانيه بحق وحقيقي من كتر تاثر بالقران قعدت تبكي على بنته طبعا هي اسلامه هي وبالتالي بنتها عندها 8 سنين بفضل الله لا تنام الآن الا والوقما بالقران سمعات القرآن في ودنها ما تنامش غير على القرآن يا جماعه علمها القران اي واحده انقذت كان واحد من الخلود فجاه لما سمعها اي واحده لو انا شرحت لك او حد شرحها لك او حد من العلماء شرحها لك وشفت الاعجاز اللي فيها ممكن حياتك كلها تتغير وتتقلب اي واحده كل ايه من ال 6230 ايه اقوى من آية أف سموس من أي شق البحر الموته أقوى من أي...